هيدا hey, hey. هيدا بيدور بالمدينه موطي كل السكينه ميدوروا بالمدينه من محمد طيب من محمد طيب من محمد روادتني الاماني برقيق المعاني فاستفاق جناني وراكبت سفينها راكبت سكينها وكان الوهن هم قصدها كان طه وجبا دين المدينه كتبان المدينه كلما لا حضركم زاد في الشوق شوق كلما لا حضركم زاد في الشوق شوق واطرب حيث أنشاد وطيف من محمد وطيفٌ وطائفٌ من, محمد, من محمد, محمد قلت بالله سيري فوق بحر الشعور ونسيم السور يناجي الزائرينها ليلي كيف تنسوا ليس في القرب يمو قلت قولته لا يهم نحن في الذاهبين هبينا انت قصدا ما شكونا وجهد انت قصدا ما شكونا جهد أوسلوناهم شهاد وطيف من محمد بيد رودتينا اوتي السكينه بيد رودتينا اوتي السكينه طيف من محمد طيف من محمد ان عدنا المطيه واللي قامت تهيه في الشوق فيا ظللوا من طينها من الحبيبي ان دعونا اجيبي واسمعيني الوجيبي ما تعالى جني فيك همالاقيته فهو مشوق فيك همالاقيته فهو صب مشوق لافتنان تاق وكيف من محادثه بيد سقينه في دروب المدينه تيون لي سقينه من محمد طايفا بل وحا محمد ما لديك يا كاوا حدا بل لا اتركيني السماء مخف حتى باسمه الجود وغره فشجال عارفيننا فينا شجال عارفيننا يختبه اختباه ولنا ارتضاه وربه اختباه ولنا ارتضاه بالمعالي تفرى وطيفه في ذوب بالمدينه حقا موطن للسكينه في ذوب بالمدينه موطن للسكينه للسكينه طيب طيب حمدنا